ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقاضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقاضون بشيء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 فِي الأرض فَأَقَزَهُ مُض اللَّهُ بِغنُوبِهِم فَأَخَذَهُم اللَّهُ بِغنُوبِهم وَمَا كَانَ لَهُم مِنَ اللَّهِ مِوأَقَاء من ذَلِكَ بأََّهُم كَانَ التَّتهِم رُسُلُهُم بِالبَجّناتِ فَكَفَرُوفَ أَخواَذَهُ مُض إِهُ قوَوِيٌ شَديدُ لِعِقاب وَلَ قَدَأَرسَنَ مُسَابِ آياتنَ وَْسُقَانٍ مُبيد إِلَ فِذْعونَ وَهَا مَانَ وَقَونَ فَقَاُ سَاحِرٌ كَذَّاب